ما رزقناهم من فيقون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 إذ تستغفرون ربكم فاستجاب لكم أني مددكم أني مددكم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 معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله ومن وإن شاطق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين, وأن للكافرين عذابا الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئان فقد باء بغضب من الله وما ومأوام جهنم وَبِأَسَلْ مُصِيرًا فَلَمْ تَقْتُلُوا مُمُونًا لَّكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَلَرَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُمْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنْ الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تاته فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّلَّوْا عَنْهُ وَأَتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصَّاً وَأَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَهُمْ جديد العقاب وذكروه إذاتهم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فأوأكم فأوكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات.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 وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاء ويكفر عن كم سيئاتكم ويغفل لكم الله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوا كأو يقتلو كأو يخرجون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتنا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا يُطْعِمُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُوفِقُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ ثُمَّ يَغْلِبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ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 وَإِنَّ عُدُوَّكَ فَقَدْ مَضَتْ صُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ أَتَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُلَكُونَ نعم المولى ونعم النصير واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنا بالله وما آزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ آتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن إن الله مَن سميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم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 ديار البطر وراء الناس بطرا وراء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وَإِنِّي جَارُ الْكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَاتِ لَكَ صَعَلَ عَقْبِي وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوُونَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذِ يَقُولُ الْمُنَافِقُ الذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض غرر هؤلاء هم ومن يتوكل على الله فان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 الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله طريق شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم فوسيهم وان الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب بعذاب الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.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 استطعت من قوته وبرباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين به عدو لهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفئ إليكم وأنتم لا تغلبون وإذا جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 الله أَلَّا فَبَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا على القتال حرض المؤمنين على القتال أيكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألف من الذين كفروا يغلبون الذين كفروا بأنهم قوم لا يفطرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكون منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبون بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يفخن في الأرض تريدون عرب الدنيا والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب إن الله سبق لمسكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله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 ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتجن من شيء حتى يهاجروا.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 وفتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم